بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.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 إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لِيُوْسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وقال نصوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إن لن في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاءَ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِنَ وَقَالَتْ إخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَ نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَسَنٍ اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خفزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 والتبعت من لآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بالضع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 وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات وسبع سبلات خبر وأخرى يابسات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 قال ما خطبكن إذ راوتنه يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآلى حص حصل حق أنا راوتته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وقال يا بني يا لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من أبواب متفرقة وما أني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فاليتوكل المتوكلون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 فَسَلْهُ أَيٌّ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونِي حَرَمًا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 قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا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 توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ذلك من أتباع الغيب نوحه إن يك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصين كل شيء وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون